أعوذ ب الله من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي م واذا ل سر あ <Man> w h e is بسم الله الرحمن